ثلاثة، استمع إلى أيام الأسبوع وأعدها ثم قرأها أيام الأسبوع يوم الاثنين يوم الثلاثاء يوم الأربعاء يوم الخميس يوم الجمعة يوم السبت يوم الأحد